اللهم أحبه ورحمني اللهم أحبه يحبني لذا أكرر اللهم ما اللهم أحبه يحبني ارسل يسوع فقده ديني ارسل يسوع مخلصي إذا أكرر الله ما حبا الله ما حبا يحبني. هذه المحب ينبع شفاء هذه المحب ينبع عذاب إذا أكرر الله محب الله محب يحبني. فيه راجع كلامنا ما يروي ضمئي لزأو كارر الله ما حب الله ما حب يحبني يا سوأنا راني بينورين مراني بروح قدسه لذا أكرر الله ما حب الله ما أحبه يحبني أهدي نشيدي ما دمت حيا Oh, Din a Shih, Dil a Shukran. Weza O